بسم الله الرحمن الرحيم أ ه ل ا بيكم و ب س م ة أ م ل ج د ي د ة ب س م ة أ م ل النهارده عن فن التعامل مع أ ولادنا وشبابنا في سن المراهقه شباب بقى لسن خمستاشر وستاشر واربعتاشر وسبعتاشر هوا هو فيه فنون في التعامل مع الكتابه ا ل ل ه ي فن ويجيب ب س م ة أ م ل على وجوه ع ش ر على ع ش ر ة ايه يعني أ ولادنا وبنقعد بقى نخبط فيهم ونزعقلهم ومفيش ا ف ا ي د ة كمان بص انا عايز أ ق و ل ل ك م حاجه يا جماعه ح ا ج ة م ه م ة جدا جدا جدا المراهق أو ا ل شبابنا بقى مش عايز تستخدم ك ل م ة قراءه شبابنا في السن د ه ولاد وبنات عندهم م ش ك ل ة إ ن ك تقعد ت و ج ي ه ه م وتخبط فيهم اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا م ا بيقدروش ط ب ي ع ة ا ل م ر ح ل ة ا ل س ن ي ة ك د ه وعلى فكره ما انا وانتوا كمان كنا ك د ه و إ ح ن ا كنا في سنهم ومكناش بنقبل كمان من حد أنا أحكي أب عملها أبو وأم فكرة رائعة الفكرة لكو فكرة حدك فكرة إيه على وأم ابنهم مش قابل منهم كلام وابنهم بيعمل أ خ ط ا ء وكل ما ي و ج ه ه مش عايز يسمع ف ب د أ و ا يفكروا ب ق ى الصندوق يعني ب ق ى الصندوق ف ك ر ة ك د ه غير ت ق ل ي د ي ة ف ك ر ة ج د ي د ة ب د أ و ا يكتبولوا جوابات يبعتولوا جوابات و إ ي م ي ل ا ت مكتوب عليها ا ق ر أ ه ا عندما تكون وحدك إ ي ه دا ليه سموها ك د ه عشان ي ق و ل و ل ه م ا ت خ ا ف ش احنا مش ح ن ض غ ط عليك مش ح ن ا ه ج م عليك بنصايحنا ا ق ر أ ه ا عندما تكون وحدك ساعات يبعتوهاله ع ل ى ا ل إ ي م ي ل بتاعه وساعات يكتبوها بخط اليد ويحطوها في جواب وفي ق ط النوم يحطوها جنب المكتب بتاعه ومن غير ما يكلموه بعدها ا ق ر أ ه ا عندما تكون وحدك الولد كان في م ر ح ل ة المراهقه كان عنيف بقى وعمال وشكله داخل على ش ل ة أ ص ح ا ب سيئين و ح ي ض ي ع و ه يفتح الجواب ا ب ن الحبيب لن أ ت ك ل م معك في هذه ا ل أ م ه ولكن أ ن ا ك أ ب بحبك أ ن ا ك أ م بحبك عايز أ ق و ل ك خد بالك من واحد اتنين تلاته اربعه لان د ه ح ي ف ر ق في مستقبلك واحد اتنين تلاته اربعه بحبك ق و ي ن ق ط ة أ م ه تبعتله جواب تاني يوم تقله و تمنيتك قبل أ ن تولد يا سلام على الكلام الجميل هو بيتم... توجد موجود تمنيت إنك تبقى موجود وأحببتك تولد حد بيتمنيتك قبل قبل تبقى تبقى تمنيت ما أن أنك أن قبل وعشت لك بعد أ ن ولدت ف ر ح م امك يا سلام ج م د ه جدا مش كدا تمنيتك قبل أ ن تولد و أ ح ب ب ت ك قبل أ ن تولد وعشت لك بعد ما ولدت ف ر ح م امك الي ل بيحكي ا ل ق ص ة دي ت د ق و مش ا ل أ ب و ا ل أ م الشاب ب لما كده بيقول أ ن ا ت ر ب ي ت على ج س ا ئ ل دي بيقول ا ل أ و ل كنت باع من نفسي مش عايز أ ش و ف ه ا وبعدين لما الاقي مكتوب ا ق ر أ ه ا عندما تكون وحدك ما ق ر ا ه ا يعني محدش هيشوفني بيقول كنت بقراها واخبيها تحت المخده <تصفيق> وبعدين اقراها تاني يوم وبعدين اقوم رميها ك أ ن ي ما شفتهاش ولا ج و احطها في نفس المكان بتاعها لكني كنت بقراها بيقول اقسم بالله الرسائل دي صلحت كتير في ا خ ط ا ء الي ل كانت م و ج و د ة الرسائل ديا احيت جوايا معاني ج م ي ل ة رغم إ ن عندي في السن دوا خلاني ما أ ق و ل ه م ش شكرا لكن لما ج ب ر ت بقيت بحضنهم واقلهم ل أ ل ف شكر واقلهم ل أ ن ت و أ ن ق س ت و ن ي و أ ح ي ت و ن ي يا ج م ا ع ة اتعاملوا مع أ ولادكم ب ط ر ي ق ة غير ت ق ل ي د ي ة مش لازم بقى تعملوا نفس ا ل ف ك ر ة بس المهم إ ن بدل ما التوجيه المباشر الشديد العنيف تفكر ازاي تلمس قلبه وتوجه فكره ب ب س م ة امل ز ك ي ة ساعتها هيحبك ويسمع كلابك شكرا والسلام عليكم、وحبا.